اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثال فابا اكثر الناس الا كفرا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار فتفجر الانهار خلالها تفجير او تسقط السماء كما زعمت علينا كذبا او تأتي بالله والملائكه طوبينا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء وان من نؤمن اجرك حتى تنزل علينا كتابا نقرا قل سبحانا ربي هل كنت الا بشر رسول وما منع الناس ان يؤمنوا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 شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِي خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَل وانحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما ما اووا جننا كلما خبت سيدناهم سعيرا ذلك جزاء بانهم كفروا باياتنا وقالوا اذا كن عظاما ورفتا ان لمذعوسون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر قادر على ان يخلق مثله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا